تدعون اليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أن ما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا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 أَمَّا اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ فَقَضَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود إذ جاءتهم الرسل من ومن خلفهم أن لا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون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 مَا كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار حتىَّ إذ ما جَاءهَا شَهِذَ عَلَْهِم سَمْرُم وَأَبَصَابهُم وَجُلودُهُ بِما كانَوا يَعمللُون وَقالوا لِجُلُودهِم لِم شَهِدتُم عَلَينَا قَاوا أَمْطَقَنَ اللَّهُ الذي أَْ قَقَكَُّ شَيء وَهُو وَخَلَقَكُمْ أَوْ وَلَ مَوتُِ وَإِلَيْهِ تُجَعُون وَماَا كُ تُمْ تَسْتَتِعونَأَ يَشحَدَ عَلَكُمْ سَمرُكُمْ وَلَا عَُ صَارُكُمْ وَلَا جُهُودُكُمْ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 داروا الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا ألنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت قدامنا ليكونا من الأسفلين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 نحنُ أوليااءكُم في الحياة الدُّيا وَفِي آخِ وَلَكم فيهما تَشَْهأَ فُسُكُمْ وَلَكُم فيه ما تَ الدعون نجلَم مِن النفُور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 وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نسغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم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 فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون وَمِنْ آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت فإذا أنزلنا عليها الماء احتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا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 لا يأتيهِ البَاقلُ مِن بَ يديْهِ وَلا مِنْ خَلفِ تزل مِن حَقي مِ حمدَ ماَا يقال لك إِلاا ماَا قَ قِيلَ لِغُوسُلِمِ قَك إن ربك لذو مغفرة وذو أليم وَلَوْ أليم قُرْآنًا جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى والَّذينَ لا يؤمنِنونَ فيِي آذانِهم وَقُر وَهُو عَلَيهِم معمَا أُولائِكَ يُون دَونَ مَِّكَ بَعيدَ وَلَقدَدَ آتَنَ سَكِتابَابَ فَخطُلِفَ فِيهِ وَلَول كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مَِبِّكَ لَ قُضِيَ بَنَهُم وَإِهُم لَ فيِي شَّ مِنهُ مُرييبَ مَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَن أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ إِلَيْهِ يُرَدُّ عَمُّ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِ وَيَوْمَ يُنَادِي قَالُوا آذَنَا كَمَا مِنَّا مِن شَهِيد وَضَلَّ عَنْهُم مَا كَانَ يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيص لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوط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 فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا على الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِن عِندِ اللَّهِ فَمَن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنرهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرنة من Ng Bihim àlarì ngág viú đi